الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين قائد الغر المحددين المبعوث بخير دين الهادي إلى صلاة الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين سنتناول في هذه الحلقة جانبا من الجوانب المهمة في حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم سنتناول فصاحته وبلاغته ما الفصاحة وما البلاغة الفصاحة أن توصل المعلومة للسامع والبلاغة أن تقرب المعنى للمستمع إذن كان صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب بيد أنه من قريش ولما سئل عن فصاحته قال كيف لا أكون فصيحة والقرآن بلسان عربي مبين سوف نتحدث عن فصاحته صلى الله عليه وسلم وعن بلاغته التي لا يوجد لها مثيل يقول القاضي عياض عن فصاحته عليه الصلاة والسلام جزالة لفظ وقوة ووضوح معنى نعم كانت فصاحته فصاحة عظيمة وهذا ما سوف نعرفه من خلال هذه الأمثلة والنماذج إن محمدا أقام جانب الدين دولة جديدة فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضا وحد القبائل في شعب والشعوب في أمة ووضع لها كل أسس حياتها ورسم أمور دنياها ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم مايكل هارت في كتابه مئة رجل من التاريخ. نموذجنا الأول مع ذي المشعار الهمداني وكان من اليمن من حضر موت أو جاء من تلك البقاع فتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ربما يحتاج بعض أهل الجزيرة من قريش إلى شرحه قال لهم لكم فراعها ووهاظها وعزازها تأكلون بملافها هذا الكلام قاله النبي وسلم ما كان يتكلم مع أصحابه مثل هذا الكلام ولكنه تكلم مع من يحتاجه لأن بعض الناس لا يفهم إلا بمثل هذه العبارات لكم فراعها العالي من الأرض ووهاضها المنخفض، وعزازها الصلب تأكلون بملافها أي من علفها وتكلم أيضا صلى الله عليه وسلم مع رجل نهدي فقال له صلى الله عليه وسلم يكلمه بلغته قال اللهم بارك لهم في محضها بهائب ومخضها ومذاقها ويسر لراعيها الدسر الدسر معناها النوق الوالدة والبتلت والحامل ده معنى الكلام يعني لما دعا لهم دعا لهم بما يعرفون كتب إلى وائل ابن حجر الكندي كتب له إلى الأقيال العبالها يعني الملوك يعني يعني اللي يعني اللي بيستحقوا الإجلال أرواعها المشابيب الناس اللي بيستحقوا يعني يعني هذا معنى الكلام غاية ذلك أنه كان يعرف لغة العرب جميعا كان بعض الناس يعني يناقشني قال لي أنت أرسولهم كان بيعرف إنجليزي قلت رسول تكلم مع الملائكة وأما الأنبياء وخاطبهم والأنبياء ليسوا بعرب ما كلهم عرب وذلك في ليلة المعراج تكلم مع موسى موسى عبراني ما كان موسى عليه السلام يعرف العربية جميع الأنبياء ما كانوا عرب ما منهم إلا صالح ونبينا وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام فقلت لي يا أخي تبتكلم مع الملائكة فبالتالي كان عليه الصلاة والسلام يعرف هذه اللغات ويوصل المعلومة والمقصود من فصاحته أنه يضرب الأمثال قال عبد الله بن عمري بن العاص حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثال جاءه رجل قال يا رسول الله إن ولدي جاء لا يشبهني يعني كأنه ذلك إلى الولد يعني فقال ألك خيل؟ قال نعم قال كيف هي؟ قال دهم بهم يعني يا بيض يا حمر يا كده يعني لون واحد قال هل فيها من غر وتحجيل؟ قال نعم قال من أين جاءت؟ قال لعل عرقا جره قال وولدك لعل عرقا جره فصاح عجيبه إذا اردتم أمثلة اخرووا الأحاديث أوتي جوامع الكلمي وبدائع الحكمي لا ضرر ولا ضرار ائتني بعبارة تدل على هذا المعنى وتستطيع أن تخترق الزمان والحدود والحواجز وأن تحيا بهذه الحرارة إلى يوم الدين لا ضرر ولا ضرار. اتني بعبارة الناس سواسية كأسنان المشط بأجمل وأبلغ من هذه العبارة عبارات كثيرة جدا تملأ الدنيا أحاديث تملأ الآفاق قصيرة الكلمات أوتي النبي سلم الإيجاز جوامع الكلم عظيمة المعاني متدفقة تملأ الدنيا يا السلام فصاحة فصاحة عظيمة ولذلك لو أردنا أن نتأمل هذه الفصاحة بكل معانيها أنه يوصل المقصود وبأقل سبيل ويعامل كل سائل بلغته جاءه رجل عامري فقاد له سل عنها سل عنها ده معنى الكلام ولكن العامريون يقولون سل اليها فقاد له سل إليها يعاملهم بما يعرفون من لغه فاوصل المقصود قالت عائشه عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ككلامكم كان يخرج الكلمه وراء الكلمه وكان يرددها ثلاث يردد الكلمه ثلاثا حتى يعي الناس ويفهموا وحده كلامه كده معناه وحده وحده ويكرر الكلام عشان يقع للناس يعني وعظهم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كانها موعظه مودع فاوصينا وصياه جامعة وفصاحته كبيرة وبلاغته عظيمة صلى الله عليه وسلم ما كان يُرسل الكلام كإرسالنا المطلوب منا أن نتمثل هذه الفصاحة ما المقصود من هذه الحلقة أن تعلموا قيمة نبيكم وأن تعرفوا قدره وأن تعلموا أنه كان فصيحاً وبليغاً والبلاغة الإيجاز كما عرفها علماء البلاغة أن تأتي بالمعاني الكثيرة والعبارات العظيمة في كلمات موجزة محاضنة بهذه المعاني فلله در نبينا وهنيئا لنا بهذا الشرع المحكم الذي جاءنا به من عند الله الأمر الثاني إذا خاطبنا الناس أن نخاطب الناس على قدر عقولهم علينا أن نستفيد هذا من سيرته العطرة المباركة صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله تعالى لسانا وأوضحهم بيانا أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم وقوارع الزجر وقواطع الأمر والقضايا المحكمة والوصايا المبرمة والمواعظ البالغة والحجج الدامغة والبراهين أترككم في حفظ الله ورعايته وإذا ألتقيكم في حلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.